في أكلها كل حيل بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة القبيثة كشجرة القبيثة وجثثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويسعد الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ويحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أن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 فالسماوات والأرض وأنزل, وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات بزق لكم وَجَعَلَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ جَارِيًا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ